تفسير سوره المرسلات بسم الله الرحمن الرحيم وحان كبلاب يا ماجاي الهنا حريست قد يمدقارهات بنحريستا والمرسلات عرفا الله وحو كو دارتي دبيش وانا جلل ديرو فالو صفات عصف هي دبيش سيد درنو دايس والناشرات نشر يا دبيش روف ككيسه فالفارقات فرق يا ملائكه حق يا باطل ككلب حسى فالملقيات ذكر يا ملائكه وحي جسوده جسه عذر او نذرا سدت كحج ما تعدون لواقع اي وحددوا لايدين يبوها يوذئ النجوم طمست مارك حدجها نور كود الد وإذا السماء أوفجت سماذا الذيد الغية وإذا الجبال نصففت بنا لل الروت وإذا الرسول أقت رشي د كنا وقت ال لاقب توم لأ يوم أجللت ماحييت مات لاقبت ليوم الفصل وَمَا أَدَرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ محاكوغ يسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم مالينتك لباحا وحيتاين ويل يومئذ للمكذبين هوغ يهلاق وحوسك نادي مالينتا اسكوا بيني حق ألم نهلك الأولين مياناً هلاق أماضيه هو رئي حق بينيين ثم مَن نُطْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ هَدَنَا مِيَانا رَائِمَن كُوي كَدَمْبِيي حَقَبِينِي كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ سِدَاسُوكْلَ أَيَانُ هَلَاغَيْنَا كُو دَمْبِيْلَايَشَا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ هُوجْ ان ان ذن كابور بيليته فجعلناه في قرار مكين اومينا ان كحفدين ميل الى شان قدر معلوم الى لججر وقت الى سبحانه وتعالى اوه فقدرنا فنعمه القادرون ان نجا وحقدر ري وحشي كدرنا ووفي عن ويل يوم اذل للمكذبين هاج يا هلاج وحوسغنا دي مالintas كوا بيني حق الم نجعل الارض كفاتا ميانن كيلن دلك ميدكو فيلندت كودن احيا او اموات كوانو وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَوَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمَّا أَنْفُرَاتًا وَحَانَ كَيَّا لَيْدُلْكَ تَحْدِي سَبُّوا رَسُّواً أَوَاوَيْنَ وَحَانَ إِذٍ كَوَرَى بِالنَّبِيَ مَعَانٍ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ هوقي أهلاك وحوصتك نادي المال انتاسكوا بيني حطا ينطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون وحالو ديه قالا ديه آد عذاب كيات بينين كرتين حق جيسا. ينطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب هذا هوس يغنى ريس الدحق <تصفيق> يبوضعه لا ظليل ولا يغني من اللهب منا هوس لقوق بوبا يوكولي الكنارة نوح كترايا إنها ترمي بشرر كالقصر وحين نارت تورد انبلابذان أدمود تسروين كأنه جمالة صفر أما أدمود قيل مدوءة ويل يومئذ للمكذبين هو غيا هلا و هو هذا يوم لا ينطقون تاسنوا مالينتا ايسن حدلين ولا يؤذن لهم فيعتذرون لو منع ادم هذا سي يعذر دارتان ويلو للمكذبين هوَجِيَ هَلَاقُ وَخُسْنَا دَي مَالِنْتَ اسْكُو وَبِينِي حَقَّ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ وَحَانَ لُدْهِ كَانِ وَمَالِنْتِ كَلَبَحَوَانَ إِذِنْ كُلُّ مِنَ الْأَيْدِي نَكَ ايها الدادوح دقري كرتاني دقرا ويل يومئذ للمكذبين هوق يا هلاق وحوصنا ذي مال بيني حق الله أكبر الله أكبر لا إله سورة المرسلات هو سورة مكية آياته دون وكنتن آياته دون سورة تضبية تضباطنا حق ترتيب القرآن الكريم كا. سورة المرسلات الله سبحانه وتعالى هو حكوب الله بيداره وقدارنا هي مخلوقات كي سواهوين سيدة دبالها هي ملائكتا سورة وحي عدين إسائين ليس سوبيحن دون مالين تقيامها الدنيا دون وقد عدونا يسبد المغضى ذات كانه عبره وسقنت هين لها لاقي قروميهوره صوره وحي عدين يسقدر الله سبحانه وتعالى يقسب سنابور ددك يا ذلك يا ان مجرمون تو قد بين دونا نار جهنم لغنيين اني هدلان وعذر دار سميان مال انت سوغيه هلاك وحوسغناد كو بين يا الله سبحانه وتعالى يا هذا والله الله على محمد إن المتقين في ظلال وعيون كوى الله كعب سدوحي كزغيه الهوسية إلى الدردراية وفواكه مما يشتهون مدهى أي دونان ويعني كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون وَحَانَ لِلَّهِ أَن يُنَادِيَ أَنَّ أَعْبَادَهُ بُغَادَسَن عَمَلَكِنِي وَنَاك سَنَادَرْتِس إِنَّ كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ سِدا سوخله أيان كو آبال مارينا كو وأناغا سَمَيَا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ هوغي هلاك وَلُوتَ وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ جَالَد وَحَالُ دِيهُنَا أُرَاحِتَ وَحَيَرَتُونَ كَن وَحَدْتِينَ دَمْبِي لَيَالٍ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هُوَ يَأْلَق وَهُوَ سُغْنَادَ مَا لِتَاسْكُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ مرقيلو يرهدو ويل يومئذ اذل للمكذبين هوغي هلاخو وسغناده مالintasكو حديث بعده يؤمنون اديس قرانك رومينين غالدو محير رومينين قرانك gadaashisa او كتابه الله اكبر الله أكبر. لا اله الا الله ايتها نقدم بها المرسلات الله سبحانه وتعالى وحك هذا يا ابا المرينت المرسلات الله سبحانه وتعالى وحكبل ذقد بصور المرسات <سؤال> الله سبحانه والتعالى وح كد له هي ع المرnta و غ لقالك ممنت عيس المرسلات ووح كد لالعب الله سبحانه هوتعالى أذار يك إس ك صد آضني وay الكلو الله سبحانه وتعالى أو الجد Kuhuadide amarka ilahe subhanahu wa ta'ala iya haqqa waha usung naaday ooddan bendoona hoog iya halag anlamaneinim. Kuhuadide amarka ilahe subhanahu wa ta'ala iya haqqa waha usung naaday hoog iya halag. Sidaadda raadid Allah subhanahu wa ta'ala wa sanay na inu nukuddara kuwa isaga kaab sooday. In agena bad badiakua mugerimin te ilahi subhanahu wa ta'ala abal marahati se halagi yaho guusuk nadihada wallahu alamu sallallahu ala nabina muhammadin wa ala adi wa sahbih ajma'in